تذرف دموعي سكاي بنت ذا ذكرت الممات وكتب العبرات ما بين الحنايا والظل تذرف دموعي سكاي بنت ذا ذكرت الممات وكتب العبرات ما بين الحنايا والظلو واستعيد العمر أحضر كيف قضيت الحياة يا ترى عمري قضيته بين سجدات خشوع ضمت القبر رهبتني خلت أفكاري شتات لفظة فاسر عبتني كيف لحظات الطلوع ضمتها القبر رهبتني قلت أفكاري شتاعت لفظة تنفاس رعبتني كيف لحظات الطلوع منزلي بايكون حفرة بين طيات الفتاة حولي يتراب اندفني فيه بيكون الوجود وارحلوا عني الحبايب واقبلوا فيه العزاق ولا بقى أحد معايا يضوي بقرب الشموع ما أبي منهم تعازي حجم راسي من الوفا ولا أبي حزن وتباكي أو تهلي للدموع ما أبي منهم تعازي حجم راسي من الوفا ولا أبي حزن وتباكي او تهليل الدموع مطمعي منهم دعاوي تلهمي نفس الثبار صادق الدعوات تكفي من غدا حبل مقطوع صادق الدعوات تكفي من غدا حبل مقطوع I'm just